تنوعت الجراح فلا اصطبار يواجهها ولا قلب يطيق إذا كنا شكونا من جراح لها في القدس تاريخ عريق فيوغس لا جرح جديد تغص على تذكره الحلوك هناك للصليب رصاص غدر ووجه في تعامله صفيق هناك ألف باكية تنادي أفيق يا أحبتنا وقد ألغى كرامتها الغريب تخبئ وجهها يا ليت شاري بماذا يَنطِقُ الوَجْهُ الكَئيبُ نُنَادِيكُم وَقَدْ كَثُرَ النَّاحِبُونَ نُنَادِيكُم وَلَكِن مَن يُجِيبُ نُنَادِيكُم وَقَدْ كَثُرَ النَّاحِبُونَ نُنَادِيكُم وَلَكِن من يجيبون ناديكم وآهات الثكالة تحدثكم بما اقترف الصليب تحدثكم بما اقترف الصليب تحدثكم بما اقترف الصليب, الصليب, الصليب, الصليب تنوعت الجراح فلا يواجبها ولا قلب يطيق تنوعت الجراح بما استفار يواجبها ولا قلب يطيق إذا كنا شكونا من جراح إذا كنا شكونا من جراح لها في القدس تاريخ عليك على تذكره الحلوق هناك للصليب رصاص غادر ووجه في تعامله صفيق فيوغز لا دي أدوح جديد تغص على تذكره الحلوق تعامله صفيق هناك ألف باكية تنادي أفيقوا يا أحبتنا أفيقوا هناك ألف باكية تنادي أفيقوا يا أحبتنا أفيقوا يدنس عرب مسلمة وتوما ويلطن وجهها وغد حديق وتتبعها ملايين الضحايا تذوق من المآسي ما تذوق يدنس عرض مسلمة وترما ويلطن وجهها وغد حديق وتتبعها ملايين الضحايا من المأسي ما تذوق وكم من مسجد أضحاب كاما وفي محرابه شب الحريق تعذبني متى على قدم الطريق تعذبني ندات اليتامى وصانع يتمهم حر طليق تسافر بالجراح فليت شاري متى يحنو على قدم الطريق يخاذرني العدو فما أبالي وأبكي حين يخلوني الصديق يخاذرني العدو فما أبالي وأبكي حين يخلوني الصديق أرى أثر الغيوم ولا رعود تحدثني ولا ومضت بروق وأسمع أنف النشاز تكسر والنعيق أرى أثر الغيوم ولا رعود تحدثني ولا ومطت أروق وأسمع ألف أغنية النشاز فيزعجني تكسر والنعيق رأيت عيون قومي في زماني يضللها عن الحق البريق قُلْ سَلْتُ عَنِ الصُّبْحِ رِدَال قَوْمٍ فَخَاطَبَنِي مِنَ الْأَعْلَامِ قُلْ أَتَنْسَى أَنِ إِسْرَائِيلَ خُنَّ لَهَا فِي الْمَسْجِدِ يا لأمتنا قطيع في صلف تسوق كأن رجال أمتنا قطير واسرائيل في صلف تسوق وأمتنا ظلام على أشير تهدهدها المتاع والفسوق كتاب الله يدعوها ولكن أراها لا تحس ولا تفيق وأمتنا تنام على سرير تهدهدها المفاتن والفسوق كتاب الله يدعوها ولكن أراها لا تحس ولا تفيق اقول لامتي والليل داجن بكفيك لو تاملت الشروق بكفيك لو تاملت الشروق بكفيك لو تاملت الشروق بكفيك لو تاملت الشروق bik fik law tamaltish shur bik fik